اللهم اغفر لي ما قدمت وما أصرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤثر لا إله إلا أن